شوف هناك حالات تشتكي من الحرارة الداخلية وحالات من الحرارة فرغية في هالنصح الحسي بالنقص وهالتعتبر الحرارة الداخلية إصابة عميقة نسحبها كمثال صعبة لأنه ودناها هي الحرارة الداخلية من إصابات عميقة أو شبه عميقة لأن هو في عمق وفي شبه عميق العميقة <تصفيق> عرفناها في العضو الطاقي ولكن الشبه العميقة هي التي تقترب من العضو الطاقي بعظ الجسد ولكن لا تصل العضو الطاقي بال بالهذي العضو الطاقي معروف إصابة عميقة دائما تجد عند آلاف الظهر بعد آلاف الظهر على أودي الفقري مستمران يعني، فننصح للع لل لل طاقة التلف بسلما جيدة جدا للحالات سواء خارجية ولا الداخلية.